جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبرناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الجياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما أناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كثيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 وكان الكافر على ربه ظهيرا